ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ والا فتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه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 لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين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 أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْك مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِد مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 تدعنا للظالم ننارا أحاط بهم سرادقها وإي يستغيث يغاث بما إلا كالمهلي يشوي الوجوه بأس الشراب.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 أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سودس و استبرق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 وَأَكِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ أَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاورُهُ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 وَأَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَايَ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهُ شِمَالٌ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا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 ووجدوا ما عملوا حاضرين ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة صلدو لأدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتخذونه وذريته أولياء هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم يقولون نادوا شركائي الذين زعمتم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 اُنذِرُوا حُزْوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ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 فرتد على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمنا وعلمناه من لدن علما.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 حتى إذا لقيا غلاما فقتله.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 حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن يقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا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 وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ آمَ أَتُعَذِّبُ وَإِنْ مَا أَن تَتَّخِذْ فِيهِمْ حُسْنًا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 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع، فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادا من دوني أولياء إنا